Fifty languages. في في المطبخ عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ سدا ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ و الكترسيتا هاوم غازا وزر بشير بالكهرباء او بالغاز؟ اتطبخ بالكهرباء او بالغاز بجنخر قسرو بجاته هل اقطع البصل هل اقطع البصل كارطوشكر قسرو بسا هل اقشر البطاطس هل اقشر البطاطس سلطات قصر الخس هل اغسل الخس هل اغسل الخس ستكان خر تدى شيخه اين الاكواب أين الكبايات شق خر تدى الصحون سيتس جيمشخر تدي شيخا اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق علب <تصفيق> عندك فتاحه علب بشرب تيچ وي أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ شحاقوه وآه أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ اللبس قزر بغاجر مشوانر عرا أتطبخ الشربة في هذا القدر؟ أطبخ الشوربة في هذا القدر تج زرب غجر مبر أتقل السمك في هذه المقلات أتقل السمك في هذه المقلة خرجخر زرب غاجر م أش الخضار على هذه الشوايه اتشويه الخضار على هذه الشوايه انر قس انا اجهز طاوله السفره انا اجهز طاوله السفره مر هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق مر ستكانخر لياغخر هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل